بُوَكْ اثنان. إكتر. واحد وسبعون. واحد وسبعون. كُتْ جَهْنَاء. إرادة شيء. إرادة شيء. تُمْ لُوكْ، كَاتْ جَاتِهُ. ماذا تريدون؟ मैं रे थोरीद क्या तुम लोग फुटबॉल खेलना चाहते होना क्या तुम लोग अपने दोस्तों से मिलना चाहते होना جحنا يريد يريد ما دير سي نہیں آؤں گی لا أريد أن آتي متأخرا لا أريد أن آتي متأخرا ما وہاں نہیں جاؤں گی لا أريد أن أذهب إلى هناك لا أريد أن أذهب إلى هناك ما گھر جاؤں گی اريد ان اذهب الى البيت اريد ان اذهب الى البيت ما گھر میں رہوں گی اريد ان ابقى في البيت اريد ان ابقى في البيت ما اکیلی رہنا چاہتی ہوں اريد ان اكون لوحدي لوحدي. هل هل تريد تريد البقاء البقاء هنا؟ هنا؟ क्या तुम यहाँ रहना चाहती होलोनाद क्या तुम यहाँ खाना चाहती होना क्या तुम यहाँ सोना चाहती हो هل تريد ان تنام هنا؟ هل تريد ان تنام هنا؟ کیا آپ کل جانا چاہتی ہیں؟ هل تريد ان تغادر غدا؟ هل تريد ان تغادر غدا؟ کیا آپ کل تک یہاں رہنا چاہتی ہیں؟ هل تريد ان تبقى حتى غد؟ هل تريد ان تبقى حتى غدا؟ كيا اب كل بال دینا चाहती है؟ هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ هل تريد ان تدفع الحساب غدا فقط؟ كيا تم لوگ ديسكو جانا چاہتے ہو؟ اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ اتريدون الذهاب الى الديسكو؟ کیا تم لوگ سینما جانا چاہتے ہو؟ اتريدون الذهاب الى السينما؟ اتريدون الذهاب الى السينما؟ کیا تم لوگ كافيه جانا چاہتے ہو؟ اتريدون الذهاب الى المقهى؟ اتريدون الذهاب الى المقهى؟